أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا مِنْ ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله ماس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد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 وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وقذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فتأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة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 فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور